كيف واين يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا هو ولا بمه يرضونكم بافواههم وتذاك قلوبهم واكثرهم فاسقون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 إِتَاهُمْ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ كُنْتَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَفَوْءَائِمَ نَهُمْ مِنْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم فَذَاقُوا كَمَا ذَاقْتُمْ وَلَا يُنْصَرُونَ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ